فهميني عادش بيه انا النش والتوجيه مؤسسة انا من اللي يخليني عادش بيه انا من اللي يخليني عادش اصرا جايك وين يا عين شفي اصيح اصيح اصيح حلو اللي ما ضل دم بعيوني اصيح حلو انت اللي قلب للزهره ما ضل دم انا المجنون بوداد يا عين شدي على بعده يا عين المجنون بوداد يا عين على بعده يا مثل الشمع قلبي ذوب كذب للصبر جندوه مثل الشمع قلبي ذوب كذب اريد مرادين طيني يا عين شبي يا عين شبي يا عين شبي ننبيني انا من اللي يخليني يا عين شبي يا عين شبي فرميني يا عين شبي <سؤال> دمع عفراني يكويني يا عين ايش في يا نبيني دمع عفراني يكويني يا عين حال <تصفيق> حمل جبال دمع غير الصافي يا عين نبي يا حال حمل جبال دمعك غير وصافي على فوج اشي صبوني يا عين شبي يا يشوف الحال يعذرني عين شبي على فوج اشي صبوني يا عين شبي يشوف الحال يعذرني يا عين شبي يا نبيني يزيد ما فرح لي يوم العيد habizi mafrahli ya mla'ini ya rab umri tkfini ya 'ain shbi ya rab شبي يا نبيلي مولاي لو ما مشتاه نزلت بالقلب الأشواق مولاي لو ما مشتاه نزلت بالقلب الأشواق دم عفراني يكويني يا عيني شبي يا نبيلي دم يا عيني شبي في المحتار قرب ابنالنا ربي وحص يحد معيط يحيات كل ملتواتيه دفل نحدار جنب ابن الله بديها شطبيه وحص يحد معيط يحيات كل ملتواتيه صابون ما ضل بعد بي يا شبي على عليه ليلي يا شبي نديني صابون بعد بي يا شبي نديني عليه الحاله يا عيني شبيني شبي انا ويا السمر نحنا ما تدري اللي بيصير انا ويا ما تدري يا هاللي دليني يا شبي فهميني يا, يا علل شبي يا نبيلي انا من اللي طريق بعيد قلبي يريد يحظب لحظه وصاله خلل روحي اما تروح طيره وتقعد قبول طريق بعيد قلبي يريد يحظب فرحه وصاله ايوه خلل روحي اما تروح طيره وتقعد قبول طريق بعيد قلبي يريد يحظب فرحه وصاله وخلي نروح روح يمك تروح طير او تقعد لو الغلطان قليل لي يا عين شبيني هو المحبوب هد حيل يا عين لو الغلطان قليل لي يا عين شبيني هو المحبوب هد حيل يا عين شبيني ويمصحني لو بلا احزان تقضوا تنطفي مرام يا مصحن الربع الاحزان تقضوا تنطفني يا نا ضربه من يد اللين يا عيني شبي دار البل من يد الليلي دليني دليني, دليني, دليني دليني يا عيني فهميني يا عيني شبي انا من اللي خليني يا عيني يا عيني يا عيني يا نبيلي انا من اللي, شبي. اللي مولاي اللي التوزيع والهندسة الصوتية حمد جاسم الكربلائي كلمات وأداء اللهدود الحسيني سيان العربي النشر والتوزيع مؤسسة كريم الحسين الفاطمية